الجمار ما بعده داخل صاحبي قال ما بعده عاشق ضل ناسي كفلت عن يا وليدي سيارتك القلب ما بعد احد صاحب القلب ما بعد حاشق ضل مسير ومقبلت من بيزغ نورك يا القمر حتى لا رضى الله ورحت ملائك تسني غلبانين ويا من بيزغ نورك يا القمر حتى لا رضى الله ورحت ملائك تسنى ومجلنين جا واك بعيدت والمعار هشي محلاه هاي الولاده تختفي فيما توردكره من جابتها ومن سمتها من جابتها ومن سمتها اجمل اسم ضالين راسي وبشفاهك كل واكل واجربنا بشوفك طول العمر والهنا مر ونجوم السمر طشوا الدرسوار كل اجيب هاله زفاره حوياك القمر والنجوم الكواكب هاله زفاره حوياك يوم الولاد هم معذبين هم يا ولاد هم معذبين هم صاحب القلب عن الوديع مولا دح من عطرك اخ اخ ورتوب عطر من يعتنيك ابو دح من عطرك اخ ورتوب عطر حروفك والقلب هم ما ينجيني من يعتنيك ابو ينبغ محلنا وعاطفه يا يا ابو الوفا يا بالعاقس حبك عقد انساجي اي هاك منس ان حبيتك يا نصومه دودعت لو لكن ضحت مالا لا والنجوم والسنا الشوارب بسوال مال كل الكواكب هالهي جزء فرح وياهلك القمر والنجوم والسنا الشوارب بسوال كل الكواكب هالهي فارا حويا ليوم الولاد ومات سياده وملا ولاد ومات سياده صاخ القلب سكرش على شغل فرح غطيه والروح وراحت هالهلا خير الساعه دمر بيها فرحانه ماشايه جد حبك علي يمشي الشوق ماله وفحتنا تنتاك يا وائل صحه وسوان رحله موالف صحه وسوان ما حلو موالف الفرح والكل فرح بصوت واحد رديده الشمس من نور القمر يا ابن الحسن خجلانه في القمر والنجوم السله الشوارد مسمار كل الكواكب بالهنا تزفاره حوايات القمر والنجوم السله الشوارد مسمار كل الكواكب بالهنا تزفاره حوايات يا يوم الوياد هو معطيها القلب ما بعده احد صاحب قلب ما بعده احد عاشقه ضل نبسله وكبرت عنا وادي شعبان يا شهر الفرح علت علينا الانوار وبصوت رددنا سوا بهذا الفرح نتشارك شعبان يا شهر الفرح علت علينا الانوار وبصوت رددنا سوا بهذا الفرح نتشارك شونهي الله الكربله وصوت خندبار الجمر هالليله وللياعلي نور دارك جود الكرام راعي العالم جود الكرام راعي العالم كل الملا صاحت هدا بعباسارع المرجله وقانطش مي الوارد شفت السما وهنانه نور والنجوم السله اشوف ولد بسونهي سامر العبودي الشوارع حوايالك انت مروه نجوم السنه الشوارع باسمنا يلي الكواكب هاليله الشوارع حوايالك يوم الوله وما بتصل <تصفيق> افان يوم <تصفيق> كلمات الشاعر سدرله اداء الرعدي والحسيني علي السربلائي التسجيل زين العابدين البغدادي الهندسه الصوتيه علي الفردلائي